بسم الرحمن بسم الرحمن بسم الرحمن رب الاكوان بسم الرحمن رب الاكوان بو الدنيا نور القران بسم الرحمن ربلاكوان الدنيا نور القرآن والقدر تتلاله بالرسول على والقدر تتلاله الرسول وعاله الرسول على الموعد يا السلام على الليله اللي ما يوفيها بله كلام على الرحمه الالهيه يا ربيع الايام تفتح القلوب لربغه ولا يحلى الغرار سلام نطفو برد على القلوب للفجر عينا يا وباسم البر من كل امور نزول الروح ولملعه بظل يستمر وبد ما تبلغت الدنيا معاني القدوه كل قلوب خاشه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ساجد راكع ما شاء الله intame mashallah dam'atik sarra mashallah mashallah عد الذكار والاستغفار ذكر التنزيه ذكر المختار والدعاء تعالى بالرسول على اسم الرحمان رب العباد بو والدنيا نور القران بسم الرحمان رب العباد دنيا نور القران والقدرتت العالم بالرسول عاله والقدرتت لاله بالرسول عاله الرسول عاله ديد نيتنا بعد الغسيل هدينا الركعتين ومن قلبنا نتهال فتحنا المصحف بين الرجاء استعيل يا رب احنا الحميد الطاعتك المنتثر الله الله المصحف على الراس حبنا اعتلى حياروني دعي ظفرانك يا رب العلى ضياء الصالحين ضياله بنتملى مفاتيح الجنه تسلمات للملا ان في طابه ما شاء الله ما شاء الله في العلي ذا ما شاء الله ما شاء الله في الهدى انسابا ما شاء الله ما شاء الله الدعوه ما خابها قوم يسعى ما شاء الله وصل الشمع ما حي التنسيق حي الترتيل وعلينا يرا الحب جبري والقلوب بالرسول وعلى بسم الرحمن رب بسم الرحمن رب رسول اله والقدر تتلال الرسول اله رسول اله سمعنا الصدق قول النبي صورتين قرانا العنكبوت ام البلاغ المبين قرانا الروم نصر البار للمؤمنين اذهب شوق ديوان ان نزور الحسين يا حسين الله الله الله نزور الغالي نسخط فاطمه بالحنان نزور الدقره باجي بكل زمان نزور بالحشر لزياره كل امان مدينا ما شاء الله ما شاء الله اكل العالم ولعيتهم لك طيب الحال لالا بالرسول علوي والقدر تداله بالرسول علوي الرسول دعينا بشوق ولهفه وهذا صوت الحنين الهي بالحبيب الغادي طال امين الهي بالوصلك الله روح الحصين إلهي فاضت من نور السماوي المويد الله الله الله إلهي بالحسن راع الولد المستجاب إلهي بالحسين خامسه للعباه إلهي تسعه من نبع الشرف والعبا تحقق كل طلب بغافتك نطلبه الله. سادت الامه ما شاء الله ما شاء الله صفوه جمعنا واللي شاءنا يذوب في أهل الباه يذو يسر حاله فالرسول اعلى بسم الرحمن رب الاكوان بوالدنيا نور القران نور القران بسم الرحمن رب الاكوان بوالدنيا قدر تتلالى الرسول وعاله والقدر تتلالى الرسول وعاله